داهية غطفان وخيانة قريضة الرابعة أثناء الحصار تحرك قلب أحد دهات غطفان فتسلل نحو المدينة حتى تمكن من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ولما رآه رأى الحياة شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وخلع الوثنية والأصنام ورضي أن يكون محاصرا مع نبي الله بدل أن يكون محاصرا من أجل حطبة أو حجر أسلم نعيم بن مسعود الغطفاني دون علم قومه وتمنى لو صعدت روحه دفاعاً عن دينه احتفى القائد صلى الله عليه وسلم به وفي أحد أيام الحصار استدعاه وكان استدعاؤه منعطفاً في سير المعركة فبعد أن تيقن يهود قريضة أن الأحزاب الوسنية غير قادرة على اقتحام الخندق تحسسوا رقابهم وشعروا بورطتهم وفداحة جرمهم فكروا وفكروا بحثا عن مهرب من خيانتهم فلم يجدوا سوى علاج خيانتهم بخيانة معاكسة فتح باب حصنهم فانطلق منه راكب ينهب الأرض يبحث عن قائد الدولة الإسلامية ولما وصل أخذوه إليه ولما وقف أمامه قدم اقتراحا من حاخاماتهم يطلبون فيه الصفحة مقابل عرض أغضبه صلى الله عليه وسلم وأكد له أن هؤلاء يهود لا عهد لهم ولا أمان وكأن الخيانة جزء من لحمهم ودمهم كأنهم يتنفسونها مع الهواء ويشربونها مع الماء قال الحاخامات إن كان يرضيك عنا أن تأخذ رجال الرهن من قريش وغطفان من أشرافهم فندفعهم إليك فتقتلهم لم يرد صلى الله عليه وسلم عليه تركهم في حيرتهم. فانصرف مبعوثهم حائرا ومباشرة استدعى صلى الله عليه وسلم داهية غطفان نعيم ابن مسعود وكان نعيم في الجاهلية نموما يجيد التحريش بين الخصوم فقال صلى الله عليه وسلم إن اليهود قد بعثت إليّ إن كان يرضيك عنا أن تأخذ رجال الرهن من قريش وغطفان من أشرافهم فندفعهم إليك فتقتلهم نهض نعيم فلما ولا قال صلى الله عليه وسلم إنما الحرب خدعة توجه نعيم نحو الحارث وأبي سفيان فأخبرهما بخيانة يهود لهما واستعدادها لاستدراجهما واستدراج كبار الوثنيين ثم أسرهم وتسليمهم لمحمد ليقتلهم صدم زعماء الأحزاب من خسة قريضة وهي التي قامت بجمع الأحزاب وتأليبهم وأدركوا أن من الغباء الوثوق بمعاهدة يوقع عليها يهودي أصيبوا بالإحباط وخارت قواهم وظلوا وسط عالم من الحيرة والخمول وفجأة دبت بينهم حركة جنونية الكل يركض الكل يختبع لكن إلى أين؟